ولكن ا ص ب ا ل من ا ان ك و ن ا ض ل من اجل ان ك و ن ض ل من اجل ا ت ر إ ل ى ا ل ذ ي ن ق ي ل ل ه م ك ف ض ل من اجل ان ك م و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة و ن ت و ا ا ل ز ك ا ة ف ل م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 وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمالها هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا